كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم فرق ما بين الرافضة وأهل السنة وبين اليهود والمسلمين فاليهود والرافضة يظمونه ولا يأكلونه والمسلمون وأهل السنة يأكلونه حضرا وسفرا كما صحت الأخبار بذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلنا إن المرأة ما ذمت زوجها بقوله لحم جمل فهذا الوصف جار على عادة العرب إذ كانت الإبل في محيط حياتهم كله وإنما ذمت المرأة زوجها بقولها لحم جمل غف على رأس جبل في صحيح مسلم على رأس جبل وعر ووقع عند أبي عبيد على رأس جبل وعث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى وفي الصحيح فينتقل لحم جمل غث الغث هذه الحروف تدل على فساد في الشيء كما في قوله صلى الله عليه وسلم وأنتم يومئذ غثاء كغثاء السيل لكن ماذا قصدت المرأة بقولها غف قصدت هنا معنى فسرته بكلامها وقد جاء في غير الصحيحين زوجي لحم جمل قحر والقحر الجمل المسن الهزيل وهذه المرأة العربية البليغة وصفت زوجها بقول بيّنته فهي تقول لحم جمل غف على رأس جبل وعر فما معنى غف وما معنى وعر تولت المرأة بيان هذا فقالت لا سهل فيرتقى لا سهل تقصد ماذا تقصد الجبل يبقى وعر الوعورة ضد السهولة يبقى وعر أي صعب المرتقة وفي الرواية الأخرى وعث والأرض الوعثاء الرمال الكثيرة التي تغوص القدم فيها في السير لو كان المرء يصعد تلا كله رمال تغوص رجله فيه هذا يقال وعث ولا سمين من السمين يبقى غث أي ليس بسمين ووعر أي ليس بسهل وهذا من أحسن ما يقع من التفاسير أن يفسر المرء بيان نفسه بنفسه وهذا في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين فمن العالمون والقرآن كله كالصورة الواحدة فقد السؤال في آية في صورة ثم يأتي الجواب في صورة أخرى فقال الله عز وجل لما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما فيهم وكما قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم من المنعم عليهم قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكما قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ما معنى قاعا صفصفا قاعا صفصفا أي مستقيم وما معنى مستقيم مستقيم ليس فيه عجاج ولا ارتفاع والانخفاض فهذا معنى لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء الأمت الارتفاع والانخفاض فقاع صفصفا مفسرة بما بعدها لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة ما معنى طيبة قال قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وأصاب طائفة أخرى هي أجادب ما معنى أجادب قال أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا أي أنعامهم وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فهكذا المرأة وصفت زوجها أنه لحم جمل هزيل والهزال هنا يكون لكبر سن البعيد إن الهزال قد يكون لضعف الأكل وقد يكون لكبر السن ولهذا جاءت الرواية الأخرى لحم جمل قحر والقحر المسن لأن الجمل المسن لا سمن فيه لعدم وجود المخ ولهذا في الرواية الأخرى لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى ينتقى أن يؤخذ مخه فالنقى هو المخ كما في حديث البراء بن عازب في المسند وغيره أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي أي التي لا مخ لها هزيلة لا مخ لها فهذا الرجل كلحم الجمل الهزيل على رأس الجبل الشاق البعيد والمعنى أنه زوج لا ترغب المرأة فيه ليس فيه من الباطن ما يرغب ولا من الظاهر ما يرغب والمرء قد يرغب في الشيء لأمرين إما لنفاسته وخطره كما في حديث الصحيحين يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فالناس لماذا يذهبون إلى هذا ويقتتلون عليه لماذا؟ لأن جبل من الذهب يظن أحدهم أنه سيذهب ثم يرجع بأموال طائلة كما يرغب الرجل في المرأة الحسناء مثل. وقد يرغب المرء في الشيء لسهولة الحصول عليه يعني كسان ويسير في الطريق يجد مثلاً يجد ربع جنيه يأخذه أم لا يأخذه يأخذه لماذا لسهولة الحصول عليه أنه بين يديه لكن لا يرتقي جبلا ليأخذ هذا المال الزهيد إننا ممكن يرتقي جبلا لماذا ليأخذ شيئا ذا خطر فهذا الرجل ليس فيه ما يراغب فيه وقد أشارت إلى زوجها بما وصفته قالت لحم جمل قح. والقحر المسن ولا نقى له لا سمين فهذا الرجل كبير السن فقير هذا زوج المرأة كبير السن فقير فيعني لا يرغب فيه لشيء فلا هو رجل شاب يرغب فيه لأنه فتم ولا هو كبير غني يرغب فيه لخناه فالمرأة قد تتزوج الرجل الذي لا خير في الباطن فيه لأمر في الظاهر ممكن تتزوج بنت العشرين ابن سبعين سانة مثلا لأنه غني ممكن تتزوج المرأة رجل حريخ اللحية لماذا؟ لأنه مثلا ظابط شرط ولأنه وكيل نيابة فرغبت فيه لأنه عنده مناصب وعنده مال وقد ترغب في الفقير لأنه رجل شاب لأنه رجل مثلا زوجاهة فهذا الرجل يشبه لحم الجمل الغرف وهذا معنى لا سمن له أي لا مال لهذا الرجل فهذا لا خير فيه لا في الباطن ولا في الظاهر وكانت العرب لا ترغب في زواج الصغيرة من الكبير كما ذكر شهاب الدين أن الحارث بن سليل الأسدي كان حليفا لعلقمة ابن خصفة الطائي فزاره يوما فرأى ابنته الزباء وكانت من أجمل أهل دهرها فقال له أتيتك خاطبا وقد ينكح الخاطب ويدرك الطالب ويمنح الراغب فقال له علقمة أنت كفء كريم يقبل منك الصف ويأخذ منك العف فأقم ننظر في أمرك ثم انكفأ إلى مرأته فقال إن الحارث ابن سليل سيد قومه حسبا وبيتا ومنصبا وقد جاءنا يخفض ابنتنا فلا ينصرفن إلا بحاجته فهؤلاء لماذا رغبوا في هذا الرجل لأنه حسيب نسيب لكن زوج هذه المرأة ما فيه ما يغرب هذا ظاهر فقالت الأم لابنتها أي بني أي الرجال أحب إليك الكهل الجحجاح الواصل المناح يعني صاحب المال الذي يصل المرأة وأقاربها ويمنحهم كما في حديث أم زرع كل أم زرع وميري أهلك أم الفتى الوضاح قالت لا بل الفتى الوضاح قالت إن الفتى يغيرك يعني يفعل ما يجعلك تغارين وإن الشيخ يميرك يطعمك ويطعم أهلك وهل الشيخ الفاضل الكثير النائل كالحديث السن الكثير المن فقالت يا أمتاه إن الفتاة تحب الفتاة كحب الرعاء أنيق الكلا فقالت أي بنية إن الفتى الشديد الحجاب كثير العتاب فقالت أي أماه إن الشيخ يبلي شبابي ويدنس ثيابي ويشمت بي أترابي فنازالت الأم بها حتى رغبت فنكحها الحارث ومضى بها لقومه فبينما هو يوما في فناء بيته وهي بجواره إذ أقبل شباب له فلما رأتهم أرسلت عينها بالبكاء فقال ما يبكيكي قالت مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ فقال فكلتك أمكي تجوع الحرة ولا تأكل بثبييها الحقي بأهلك أما والله لرب سرية شهدتها وسبية أردفتها وخمرة شهدتها ثم فارقها فالشاهد من هذا أن الرجل كبير السن لا ترغب فيه الفتاة إلا إذا كان ماذا إذا كان غنيا كهل جحجاح لكن الكهل الفقير ماذا ترجو منه الفتاة وكما قال الشاعر فإن تسألوني بالنساء فإني بأدوائهن طبيب إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة بالمتعة أي بزواج المتعة وكان هذا مشروعا في أول الإسلام قال فانطلقت أنا ورجل إلى مرأة من بني عامر كالبكرة العيطاء العيطاء الطويلة العنق وفي بعض روايات في الصحيح كأنها بكرة عنطنطة واخذ بالك من اللفظ بحيث أن الأخذ تتنطط يعني قال فعرضنا أنفسنا عليها فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداءك يكفيني فالمرأة من أخذت أخذت الشاب رغبك فيه بسنه الصغير لكن الكبير ممكن ترغب فيه لماذا لأنه زامال مثلا لكن هذا الرجل اللي كاللحم صغير الكبير السن على رأس جبل عظيم فلهو ذا خطر يرغب فيه لنفاسته ولهو سهل في المتناول كما كانت العرب تقول زوج من عود خير من قعود فهذا كان دين الجاهلية أما في الإسلام فيجوز أن يتزوج الكبير السن الفتاة الصغيرة والزواج صحيح ولا حرج فيه ويدل عليه نصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله تبارك وتعالى فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم يبا من التي أحلها الله أمهات النساء وهذا معناه أن الزوج كبير السن إيه معنى الآية أن الرجل إذا خطب المرأة جاز له أن يفسخ الخطبة ويتزوج الأم يبا هو كبير أم صغير هو في سن الأم وجاز له أن يأخذ البنت للمعنى الآية حرم عليكم أمهات نسائكم إذا عقد الرجل على البنت إذا عقد الرجل على بنت حرمت عليه أمها فإذا خطب الرجل بنتا ثم فسخ الخطبة جاز له أن يتزوج الأم ثم قال تعالى وَرَبَائِبُكُمْ أَلَّاتِ في خُجُورِكُمْ من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني لو أن رجل كتب على مرأة جاز له أن يطلقها وأن يتزوج بنتها لكن إذا دخل بها حرمت عليه البنت فهذه آية واضحة الدلالة جدا إذا جاز للرجل الذي كتب وعقد على مرأة أن يطلقها وأن يتزوج بنتها فلا يكون هذا إلا إذا كان كبير السن مماثل للأم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشهد لصحة هذا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت الحدفى مرة أو مرتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة والإملاجتان, والإملاجتان فقوله زعمت امرأة الأولى أنها أرضعت الحدثة فكم بينهما من السن هذا ضد الكبير لأنه تزوج امرأة تزوجها بعد ذلك وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا ويكفي زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين أيضا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها وغالب حياة الناس يكون بين البنت والعمة والبنت والخالة سنوات طويلة تكون هذه كبيرة وهذه صغيرة هذا غالب الناس وأن كان من الممكن أن يكون موجودا أن تكون سن البنت وعمتها في سن واحدة لكن غالب أحوال الناس تكون العمة كبيرة السن جدا أو الخالة كبيرة السن جدا فهذا أيضا نص في جواز أن يتزوج الرجل الكبير السن المرأة الصغيرة وفي صحيح الإمام مسلم من حديث رثمان رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود ألا نزوجك جارية شابة لعلها ترد لك بعض ما مضى من زمانك فهذا أيضا نص واضح على جواز هذا ففرق بين جواز الأمر شرعا وبين وقوعه استحبابا يعني الرجل ابن خمسين عاما وستين عاما لذا تزوج ابنة العشرين سنة أو الأقل الزواج صحيح لكن لو عدل إلى مثل سنه لكان خيرا له فهناك فرق بين الاعتراض على الشيء وجعله منبوذا في أعين الناس أو اتهام كبار السن بأنهم شهوانيين فهذا يعود على الشرع الذي سمح لهم فهذه قضية خطيرة هناك فرق كبير بين أن يريد رجل في الستين من عمره أن يتزوج بنت العشرين فنقول له لو تزوجت بنت الأربعين لكنه إذا مضى وفعل الزواج صحيح ولا يحل الاعتراض عليه ولا اتهامه وإلا نكون طعانين في كل هذه النصوص التي مضت ولا فرق بين رجل ورجل فها هو الخليفة الراشد عثمان ذو العقل الرشيد يقول لابن مسعود ألا نزوجك جارية شابة فهذا وهما أكمل الناس عقلا في زمانهم فكذلك هذا لا يعارض كمال العقل بل قد يكون في كبير السن من المرؤة وغيرها ما لا يوجد في الصغير وقد تزوج عمر بن خدس في الجاهلية في إحدى نساء العرب وكان كبير السن فنام مرة فسال لعابه فتأففته المرأة فلما استيقظوا قال تريدين أن أطلقك قالت نعم قال أنت طارق فتزوجت بعده فتى جميلا فجاءت الخير الغارة عليهم فذهبت توقظه وتقول له الخيف. فجعل يقول الخير الخير الخيف حتى مات خوفا وفزع فبلغ الخبر إلى عم فقام وقاتل حتى استنقذ المرأة وجميع أهلها ومالها ثم أركبها أمامه على الصرج وردها إلى أهلها فأرسلت له بعد عام. تريد الميرة لما نزل القحف فأرسل عليها لقحة من اللبن قدر يسير وقال لها الصيف ضيعت اللبن واخد بلك فجرت مثلا فقد يكون عند كبير السن ما ليس عند الصغير فالشاهد أن النساء جرت بهن العادة أن لا يرغبن في كبير السن إلا إذا كان ذا مال أو ذا منصب مثلا كانت تزاوج بنت مثلا رئيس الدولة ولا واحد وزير ولا محافظ رغبت فيه لمنصبه لكن هذا الرجل لا يرغب فيه بشيء إذن لما تقلب فيه لا ترى إلا هذا الكبير الفقير اللي يعني مبتوت من كل شيء النميع عليه الصلاة والسلام يقول تنطخ المرأة لأربع في أخلاق باطنة اللي هي ذات الدين وفي أشياء ظاهرة الحسب والمال والجمال فيرغب في المرأة لحسبها ويرغب فيها لجمالها وإن, كان وإن لم تكن حسيبة ولا نسيبة لكن لو في امرأة ليست بذات دين ولا جمال ولا منصب ومال دي تطلع ايه تطلع ايه تطلع زي لحم جمال غث يعني لا ترغب فيها لجمال باطل إن صاحبة الدين وتتغاضع عن المنصب والحسب ولا يترغب فيها للجمال مثلا وتتغاضى عن الدين أو عن الحسن فهذا كزوج المرأة وهذا يسموها المرأة الهرهار <تصفيق> اللهم فكذلك الرجل غث على رأس جبل يعني لا شيء يرغب النساء فيه فهذا لا يكون إلا بهذا الوصف ولا عيب في رفض الرجل الفقير وارض للمرأة أن ترد الرجل لفقره لا سيما إذا كان الفقر مذقعا. فقر المدقع مش أي فقر وإلى درجات ويدل على هذا ما في الصحيحين وغيرهما أن فاطمة بنت قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني أبو الجهم ومعاويته رضي الله عنه فقال أما أبو الجهم فضراب للنساء وأما معاويته فصعلوك لا مال له وفي صحيح مسلم إن معاوية تارب خفيف الحال انكحي أسامة بن زيد فيجوز للمرأة إذا خطبها الفقير المدقع الذي لا شيء له أن ترده كما رد النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان لا الفقر المتوسط الذي عليه غالب الناس فالشاهد أن الفقير يرد وقال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وقال عليه الصلاة والسلام المرأة تقول إما أن تنفق علي وإما أن تطلقني فأقر النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام فهذا الرجل الذي وصفته المرأة هذا رجل كبير السن فقير لا شيء له مما يرغب فيه لا شجاعة ولا حسب ولا أصل ولا مال ولا شباب ولا شيء بل هو كما وصفته المرأة لحم جمل غف على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل واكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى